ط ب ع ا عندي ا ل ج ل س ة السبعتاشر في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب ا ل ل ي عنده الجلسه الثلاثه اللي عشر ن ه لجهن او الذي ل ه عنده سوره ب ح ه ب ك ة واصيلا و ا لجهن ذ ي يصلي عليكم ل م و ا ئ الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين, بالمؤمنين رحيما إلى ت حياتهم يوم القرنه سلام وعد لهم أ ج ر ا كريما يا أ ي ه ا النبي إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا ل م ن ي ر ة وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أ د ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ا آ ي ت من 41 ل、48. وطبعا ً متهيالي ان معظم ا ل آ ي ا ت دي احنا قبل ايه اتكلمنا فيها وخصوصا ً ايه اللي حضروا معانا بتاع ايه انا ارسلناك شاهدا وارسلا نظيره دي طبعا ً كلام ف ي ا ب د ا ي ة اذكر نفسي وحضراتكم لما قلنا ان الذكر الذكر اعظم العبادات الذكر اعظم العبادات واكبر العبادات اكبر <تصفيق> <تصفيق> لما واحد ي س أ ل ن ي يقولي ليه وطب اين ا ل ص ل ا ة اقول لي ا ل ص ل ا ة ذكر لان ربنا قال كده واقم ا ل ص ل ا ة ايه لذكري و ا ل ص ل ا ة هي ا ل ع ب ا د ة ا ل و ح ي د ة اللي هي ع ب ا د ة جوارح بس الذكر فيها ايه هو الاساس يعني م ن ج ا ه بينك ولذلك ايه الذكر اعظم العبادات واغلى العبادات واقرب العبادات الله سبحانه وتعالى و ز ي ما قال الحديث اللي المشهور ل ا انه احسن من الانفاق واحسن من الجهاد واحسن واحسن في العمل بسبب بسبب انه هو يقبل ا لا يقبل إما, عبادة لتق... اما ان تقبل او لا تقبل ما فيش ايه ف... م... مش ه ت ب ق ى نص م ت وسبب فيها ايه, إيه شرفها وشرف هذه العباده ان لقبولها لابد أن, لابد ان يكون القلب حاضرا مش ممكن ربنا ابدا يقبل ذكر والقلب ل ا ه ي ابدا لابد ان يكون القلب وما دام القلب حاضرا يعني دست ح القلب ما مدام ل حاضرا فيه أ ث ن ا ء ع ب ا د ة يبقى هذا قلبك موصول بمين الله بسم الله. القلب بالله عبادة موصول بالله. الله كفاء الحيطة كفاء بالله يعني دي يعني تأدية نهاردة أن أثناء يكون تقريبا نتكلم الذكر ذكر ذات ع ب ا د ة شرط قبولها حضور القلب واحنا ت فهذا ن ا على ك د ف ه القلب يظل فارغا لاهيا حائرا حتى يتصل بالله ويصبره وياناس به ما فيش قلب أ ب د ا مطمئن ونفسه م ط م ئ ن ة لما و ل تلاقي م ث ل ا ن في ح ا ل ة ق ل ب و ح ا ل ة اضطراب وحاله كده ت أ ك د تماما انه و محتاج دواء علاجه علاجه أ ن يصل قلب بالله هو ده, ده دواء دو لو, لو, لو, لو كل الناس كده العيادات و ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة ه ت ك ي ع ن ت ل يا يعنس رب فيعرف طريقه ويعرف منهجه ويعرف من اين والى اين يعني عندما يكون القلب موصول م ر ة ث ا ن ي عندما يكون القلب موصول الى الله سبحانه وتعالى يبقى ح ي ا ن س بالله ويعرف طريقه ويعرف يعني مش اقول من أ ي ن اتين لا ح ي ب ق ى عارف جاي, جاي ليه و ت خ ل ق ليه و ت و ل د ليه وموجود ليه و إ ي ه المنهج بتاعه وايه المطلوب منه ان يكون ا ليكون إلى مولاها القلب بعد أنسيه إلى ربه ألا بذكر الله تطمئن حاجة ديها ولذكر الله و ر ب ن اكبر يقول و ل ذ ر الله ك ع ب ا د ة قوم حنرجع مع بعض ث ا ن ي الاسبوع اللي قبل اللي فات ذكر اكتمل في اكتمل فيهم عبادة عبادة الاسلام والايمان قوم حنقول قوم فيهم فيهم فيهم والصدق ق ن و و ا ل والصبر والخروج ش و و ع ا ل خ من ع ب و د ي ة المال والاستعلاء على ش ه و ة الطعام و ت ز ي ا ن بالطهر و ا ل ع ف ة ثم توجهوا بعد ذلك كله فقال فيهم ربهم والذاكرين الله والذاكرات بعد ما قال التسع حاجات قال والذاكرين الله والذاكرات ونلاحظ انها ان قلنا ان هذه ا ل آ ي ة ع ب ا ر ة عن ج م ل ة ق ر آ ن ي ة كامله ة م ب ت د ا مبتداها ان المسلمين و ا ل م س ل م ي ن ل غ ا ي ة والذاكرات وبعدين ايه الخبر بتاعها ع د لهم مقدره المؤازره اذا سقطت واحدة م يبقى ايه ا ل ب ن ي ا ن ة خ ه ل أ ن الاسلام و ا ل إ ي م ا ن والقنوط والصبر د و ا ل ص والصدق كل حاجه دي كلها م ع ط و ف ة على بعضها في جمله ة واحدة اللي واحده ل الأواني الجملة اللي هو يبقى لابد أن إيه إذا صخت إذا صخت صفة من الصفات الكيان البنيان اختل يبقى لابد من الإسلام ولابد الإسلام لأنه مسلما وليس العكس ن من أن من من من ممكن أن يكون مؤمنا وممكن يكون ص صخت صفة إذا أو هو يبقى إيه يبقى مفترض ي ح و ب ع ي ن والصبر و ا ل ص د فاكتمل فيهم ثم توجد خالص يقول ابن القيم رحمه الله هم القوم الذين بالذكر تزودوا وفيه تاجروا و إ ل ي ه ترددوا هؤلاء الذاكرين الله الذاكرين و ليه, ليه, ليه يعني دائما علماءنا واسذتنا وهؤلاء الساده يعني رفعوا من ق ي م ة الذكر كما, كما اراد الله سبحانه وتعالى لنحسوا أ به حسوا إ ن الذكر هو ا ل ع ب ا د ة ا ل م و ص ل ة بالله سبحانه وتعالى ولا تنفع عباده ة أخرى اخرى الإنسان فالذكر عنوان ا ل و ل ا ي ة من أ ع ط ي ه اتصل ومن منعه عزل هو قوت القلوب إ ذ ا فرقها صارت ا ل أ ج س ا د بالقلوب قبورا الإنسان يعني منع وحرم حرم ذكر الله الجسد قبر للقلب. يعني عبارة عن حاجة بل هاش لازمة للقلب بل منع عن وحرم أصبح ذكر قبر كده وهو ع م ا ر ة ديال الذاكرين اذا ل تعطلت إذا ت عنه صارت خرابه برضو هذا الذكر بيسببهم ه ا القيم عمارة, عمارة ا ل تعطلوا خ ي م ماء يبقى حي وميت يعني زي ما قالك وميت وميت وهو سلاحهم به يقاتلون عدو الله وعدوهم يعني سلاحهم الله به وهو م ا ء ه م الذي يطفئون به الحريق وهو دواؤهم الذي تشفى به أ س ق ا م ه م هو الذكر السب الواصل و ا ل ع ل ا ق ة بين العبد وبين علام الغيوب وبين طيب قبل ما نقول لو ما احنا عايزين ك هذا ه العالم بيقول هو الذكر هو السبب الواصل بين العبد المرغوب وبين علام الغيوب طيب حن مش حنقول ه اه نحاول احنا نلاقي ع ب ا د ة ع ب ا د ة في كل العبادات اللي شرحها ربنا او اي معنى من المعاني يحل محل الكلمتين دول ص الصلاة ل لان ا ة ذكر ف ب لا ي ولذلك له تموت الا ولسان رطب بذكر الله بالذكر القربات المصيبات البلاء طبعاً الآفات إذا كان البلاء فإلى الذكر وإذا كانت النوازل رياض الجنة ما قال الرسول عليهم فإلى ملجأهم فليه وتكشف تدفع وتهون مفزعهم زي حلقات الذاكر الجنة التي تتقلب الذاكرون الله والذاكرات ياضي فيها كثيرا ع ب ا د ة توصل الذاكر الى ع بالمذكور د ة ت و ص الذاكر وتجعل بل تدع الذاكر مذكورا ة صح يعني ع ب د ة ت و صح ل الذاكر والذاكر ي ص ب مذكور عند الله سبحانه وتعالى. في كل جريحة من مؤقتة كل وتعالى الجوارح عبودية جريحة عند سبحانه الله في كل ج ر ي ح و ع ب و د ي ة م ؤ ق ت ة والذكر ع ب و د ي ة القلب واللسان على ا ل د و ا م على قول يعني ما بيبطلش ل أ ن حتى يعني ا ل إ ن س ا ن بيشتغل ولو قال مثلا ايه سبحان الله أ و بسم الله أ و لا حول ا ق ولا أي أن ك ن ا ل م و ق ف ي ه هذا ذكر فالامر بذكر الله المعبود المحبوب في كل حال قياما وقعودا وعلى الجنوب فكذلك م ا الجنة قيعان وهو غراسها أن وهو ف ك القلوب بور خراب وهو اساسها وعمارتها هو وثقالها ودواؤها غشيها القلوب وكلما جلاء اعتلالها إذا استغراقا ازداد محبة إلى لقائه على قد حتى العالم واحد من ا ل ك ر ا ي ن قال إ ي ه أ ن ا أ ع ر ف إ متى ربنا بيذكرني التخاض في ا ل أ و ل وبعدين قال لهم لا اذكروني أ ذ ك ر ك م وكلما ازداد الذاكر م ي ه و د ا الذاكر الذاكر ك ل م ا ازداد الذاكر في ذكره استغراقا يعني فعلا حس بقلبه ا ن و م موصول الذكر بالله ويقول الكلمات اللي طلعت ط ل ع ة من قلبه وفهمها وكل حاجه البعشرات وغير ل ا و غ ي ر ل ازداد وغير الله المذكور اللي هو ربنا سبحانه وتعالى له م ح ب ة و ازداد م ح ب ة الى لقائه العبد ده ربنا سبحانه وتعالى يحب ل ق ا ء ه و يحب ان هو ايه يعني يوم القيامه يصحب في وجهك به بهذا الذكر يزول الوقر عن ا ل أ س م ا ع إن الإنسان يسمع, يسمع بالله سبحانه وتعالى ولا يسمع إ ل ا كل خير والبكم عن ا ل أ ل س ن وتنقشه الظلم عن ا ل أ ب ص ا ر زين الله به أ ل س ن ة الذاكرين كما زين بالنور أ ب ص ا ر الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء و ا ل أ ذ ن الصماء واليد الشلاء هو اللي هو الذكر يعني هو باب الله ا ل أ ع ظ م المفتوح بينها وبين عبده ما لم يغلقه عبد يعني الباب الباب مفتوح بين, بين العبد وربه يعني لا يغلق العبد العبد عاوزين عشان هذا وربه هو بإيه ها؟ منها الباب لا أردا إلا إذا العبد هو اللي أفلوا أفلوا بإيه؟ لا كلمة مفتوح نخاف بالغفلة خطر ب ا ل غ ف ل عن الله وتخيل لما يكون عبد موصوف ب ا ل غ ف ل عن الله خلي بالك من النقطه دي يعني مش ك ل م ة و ت ت ق ا ل وخلاص يعني نقول فلان غافل عن الله و ل ا ع ز ا بالله غافل مش غافل عن زوجته ولا غفل ا عن عيله ولا غفل ا عن ابنه ولا غفل ا عن ماله ده غافل عن الله كيف يكون يعني حي يعني, يعني, يعني كيف يكون كيف يكون حاله يعني وكيف يكون إ ذ ن فنجيب الزكر من هنا ن ج ي ب هو ده الذكر والذكر فريضه والفرق بينه وبين باقي, باقي الفرائض في الحكم والاجر أ ج ر إن ل ل ه عز و ل لا ي ف ض فريضة فريضة على عباد جعل لا حداً معلوما عذر العزر إلا لا أهلا حال حدا في أي ثم ا ي ف ر ي ض ة ا ل صيام مش قادر اصوم عيان مبنصومش ا تعبان مبنصير ا ي و م ل اصومش ل لا ع م عارفه قاله ي وليها برضو الزكاة ليه حد معلوم اذا ها والحج برضو حدود لا اه اه واذا الانسان كنت بقى برضو له حدود معلومة العزر قدرش قدرش شرعي ما ما يعني أ ن ا عيينه و... ربنا مش ح ح ا س ب ن ي على ان انا إ ي ه ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب ا ل ن س ب ة للرجال و ا صرا... ج ب ة لما ما ح ض ر ش ص ل ا ة الجماعه لعذر شرعي فعلا ل اخر ل الله ل إلا إلا ا انتهينا ص بقول فإيه سم... إن الله خلاص فريضة انتهينا جعل لها حداً معلوما لها آه أهلها في حالة ع... حالة له حدا حالة عذر العذر غير في ف الذكر إ الله ع يجعل ا ل لم ل ى حدا ت ينتهي ه إليه إليه ي في الذكر أبدا حد لا كلمة, كلمة بتطلع البؤ من、البؤل. ولم يعذر أ ح د ا في تركه إ ل ا مغلوبا على عقله واحد المعذور والحيد المعذور والحيد المجنون الله قياما وقودا الليل والنهار في البر والبحر في الصفر والحضر الغينة والفقر والصحة والسكم والسرر حاجة يقول وعلى وعلى كل هو جنوثي رحيد في في في في ادي ايه يعني ننتقدنا دي في ا ل ز ك ر طبعا اذا حبينا نتكلم في ا ل ز ك ر ف ه ن ج د نفسنا ايه مش ح ل خ ر لكن كلام ابن القيم مع الكلمتين اللي قالهم العالم اللي ح ل ا بنقرره نجد ان هو ده ا ل ز ك ر وعباده عبادة لا تصح كل ع ب ا د ة الا بها ولا يقبل ابدا ا ع ب د ا عند الله الا بالذكر وقلنا ب ك ل م ة سهل ة اوي ب س ي ط ة اوي ليه يعني هذا العبد لا يقبل عند الله لا يقبل عند الله مش إ ح ن ا ملناش دعوه يعني قد يرحمه الله سبحانه وتعالى ب ا ل ت و ح ي م ن ا ش دعوه لكن احنا بنتكلم على اساسيات شرعيه على اصول شرعيه يبقى هل, هل, ين... هل, هل يكون هذا الغافل عن ل ى ربي منتبها الى احكام الله اوامر الله ونواهيه واحنا بنقول ان تعظيم الامر والنهي من تعظيم الامر الناهي ولابد ولازم... ز ا ل ان اعلم ان كل هذه الاوامر والنواهي ش ف ق ة من الله ورحمه ب ي ة وان الله لا يكلف ن ف س الا كل هذه ا ل م ن ظ و م ة حيعرفها الغافل ع ل ى الله نعم ايه ل ل ا مش ق ر ا ء ة القران آ ن ق ر ء ة ا ل ق ر آ ذكر هوا احيانا الواحد مثلا بيعمل ورد ة سريع مش بيبقى منتبه ق و ي م ع ن د ل كلمات لا ما هو احنا يعني مطلوب مننا ان ن ا مش الكم الكيف ا م ل ك يعني مش مطلوب مني قريت اد س و ا ح د مسك المصحف. どうしてもお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様がお客様 و لا يبقى لا ح يعني لا لا ن أثبت م لا مقطع لا لا أكرر أكرر لا لا لا لا لا ح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكثر يعني, يعني ولا يمكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ع لا ا ل ن ه ا ر د ة في الفجر كان فيه ا ل ق ر ا ء ة ب ا ل آ ي ة ب ا ل آ ي ة بتاعت مريم اللي فيها ايه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ا د ا خلي بالك معايا عشان ايه ب ر ض و سؤال ده ا ر ب ع ا م عشان نعرف ق ي م ة الذكر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطرن ض منه وتخرن الجبال وهدى ان دعوا للرحمن ولدا ومن ب غ ي ا ل ر ح م ن ان يكون ل ا خ ن ا ء ه يعني كارثه حصلت الكون كله في حاله غليان ي ع ن ي بكل كو... و ل ا مش م ع ا ي ا و ق ا ل و ك ا ت ه ن ا م ش ك ق و ل لك ان ا ح ا ف ظ ي ق ك ان هناك ا و ق ا ل و ك ا ت هناك امر يقول لك ان هناك م ش ي ئ ا ل ل ان ه ا ك امر ي ق و ا لك ان هناك امر يقول لك ان هناك ا ر يقول لك ان هناك امر يقول ل ر ان ن ا امر يقول لك ان ن ا ك امر يقول ر ح م ن هناك امر يقول لك ان ا ك ا م و ل ل ان هناك امر يقول لك ان ه ن ا ت امر يقول ان هناك م ر يقول لك ان ه ا ك م و ع د ا هناك امر ي و ك ل ه م ا ت ي ه ي و م ا ل ق ي ا ك امر ي ق و د لك ان ه ن ا د ا د ي حرف لك ان ه حرف ا ل د ا ل مش ك ا م و ل ا ك امر عمل معايا ايه عمل معايا وقولي اه يعني يعني ده إحنا القرآن عارف لكن عاوز أ أ أ يعني احس بكيانك من جوه عمل معاك ايه عمل معايا و ن الشرك ده خلى ا ل ك ل غضبان ع ا ي اغلط يعني انا لو م مش عربي لو باكستاني ومفهمش ا يقولوا عربي لكن قرء عليا ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ل ه د حافهم ان فيه م ش ك ل ة ولا مش معايا طب شوفي نفس الحرف نفس الحرف اللي هو الدال لما جه في التوحيد قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يخلق ما مشكلة مش جملة كلمة عمل أنا حاجة ولا ولا أنا الحرف فيش حرف شوف إيه صغيرة قدي آية معي بقولك كده بقولك بقولك بقولك بقولك على بقولك على بقولك على على على إيه في موضع عمل معايا ايه وفي موضع ايه قل هو حتى لو زعقت قل هو الله احد الله الصمد لم يلق ولا بقلقله لكن ا ل ت ا ن ي ة ايه نفس الدال حسيت ان فيه م ع ر ك ة بين الوجود وبين القارئ صح ولا يعني ايه يعني ف لا ذ ببطان ماشي امر ل الذين آ ي يا أيها ا ت بقى أ الله ذكرا كثيرا و من س ت هيئتي ب بكرة ع ه وأصيلة و أ اللي ل ا أمر من الله بالذكر وكما سبق القول وجعل ذلك, دول دول ذلك حد ما فيش حد لسهولته ويسره ولعظم ا ل أ ج ر فيه فهو د ل ا ل ة حضور القلب و ا ل إ خ ل ا ص وأشغل ل س ن ت كلمات م في أ ح و ا ي بالتسبيح كلها والتهليل ل ا ت ح و ي د و ل ك ب ي ر طبعا ع م ر و ف ا ل ت س ب ي ح ه ب ح ا ن الانسان ل لله والله أكبر ولا إله. كلمات ي ق ا ل إ ن على كل ح ا ل على كل ا ل أ ح و ا ل وعشان كده بنقول ذكر على كل ح ا ل وكانت رتون لا يذكر لا على كل أ ح و ا ل ه سيبك من ا ل ج م ا ع ة اللي هما ب ي ح د د ه م لا كل أ ح و ا ل ه و خ ا ص ة ب ك ر ة ا ل أ ص ي ل ل أ ن ه م طرفي ا ل ا ر ف ي اليوم بكرة مدام البداية حلوة حلوة إيه؟ البكرة、وعصيرة. فالانسان موصول القلب بالله في الامهال الجديد ا ل ن ه ا ر د ة النهارده الصبح لما قمت انت من النوم ولقيت نفسك على ظهر الارض امهال جديد من الله ا ب ت د ي ت ي بالذكر وبعدين لما جينا اخر النهار خ ت م ن ا بالذكر يبقى ان شاء الله اليوم كله في معايه ل الله م ك بتاعك والملك ابدأي بخير برضو قال جال قال لي النهار في اخر النهار قال لك إيه؟ بختم بخير وقلت له حاضر إ ن ده عشان ك د ا ب ك ر ة ا ل م و أ ص ل ه ربنا عندما يعني يعني ا ل ن ه ا ر د ة أ م ه ل ن ا أ م ه ا ل جديد ف ر ص ة ج د ي د ة يوم جديد ما متش ولا ب ق ي ش لقيت نفسي فوق ا ل أ ر ض مش تحت ا ل أ ر ض وابتديت إ ي ه أ ذ ك ر ا ل ل ه في ا ل أ و ل وفي الاخر يبقى هنا ب يقول ايه و خ ا ص ة ببكره ا ل الاصيل ل أ ن ه م ا ت ر ف ع ي الليل والنهار ف ا ل إ ن س ا ن موصول القلب بالله في الامهال الجديد قال لما نعمه راح الآية نتلت ن إيه هذه、الآية. وهذه ع من ة م الله عز وجل على هذه ا ل أ م ة وهي من أ ك ب ر النعم ودليل فضلها ان ربنا قال كنتم خير أ م ة أ ق ر ج ت إ ي ه للناس وهذه الآية تعني وصول رحمة الله وبركاته الله الآية العالم على تعني رحمة ا ل آ ي ب تقول ي تانيه عشان نخلي ب ا ن ا ب تقول هو الذي يصلي عليكم لما قالوا له رسول الله ربنا ص ل يا عليكم و ي ينتúcيه الذي يصلي ك عليكم واحنا قال�� من لأ قاله عليكم على اللي ض رسول ي الوحي ن ا ا ت ه الله ع ي ن ا ي يعني، ا كمان ربنا ب مسبب ي ع ي هو ل ي ي صلي عليكم وليكم طب النتيجة إيه؟ النتيجه ليخرجهم من الظلمات إ ل ى النور يعني ص ل ا ة الله وملائكته على ا ل ع ب د على المؤمنين هي سبب, سبب, سبب اخراجهم من الظلمات إ ل ى النور وكان بالمؤمنين رحيما لن يخلي بالك لما دي نتكلم بالمؤمنين التنب... التدبر وقدر الإنسان لما بيقرأ القرآن يكون إيه ينزل كلام الله عن الزيادة وعن التكرار وعن الحشو عن عشان يكون عن وعن وعن دي رحيما دي بيقرأ قدر وقدر تعرف وليس ا ل الخطا في القاعده وهذه ن ع م ة من نعم الله على هذه ا ل ا م ة وهي من اكبر نعمه ودليل فضلها ان انتم خير ا م ة اخرجت للناس وهذه وصول رحمة الله وبركاته الله تعني على العبد رحمة وصلاه الملائكه دعاؤهم للمؤمنين واستغفار لهم ة وصلاة الرحمة وصلاة الرحمة الصالحة وصلاة وصلاة الملئكة مدعاة ولذرياتهم لخروج ومن الغواية الله الله للمؤمنين اللّه على الأباد وصلاة عليهم مدعاة لخروج العباد من الظلمات من الضلالة إلى الهدى ومن إلى استغفرهم كمان من من من من واستغفار ا ل م ل ا ئ ك العبد حتؤدي إ ل ى خروجهم من الظلمات و ش ر ح ه ا ب يقول ف ي إ ي ه لخروج العباد من الضلاله إ ل ى الهدى ومن ا ل غ و ا ي ة إ ل ى الرشاد وتيسير أ م و ر ه م في دنياهم و ت ز ه ل ط ر ق ه م إ ل ى مولاهم ولذلك ختم ا ل آ ي ة بقوله وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما رحمنا الله سبحانه وتعالى قبل أ ن يكون أ ب و ن ا ادم وقبل أ ن تكون س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ولذلك لما ق ى ربنا آ د م ق ل و ا ولهذا خلقتك يا آ د م رحمك الله ولهذا خلقتك ونلحظ ك ا ب ا م م ؤ ن ن ي و ر ي رحمني رحمني في أبويا يكون أبويا وأمي م الرحمة من أحس أن أن أكون أن أكون أصلاب لأوا أن سبحانه ح على طول الله الله هؤلاء النات قبل وقبل قبل وقبل أهلا ل و بإذن بإذن إن كنت ن في قوله بالمؤمنين رحيما يريدت نخلي الكلمتين إيه كويس يعني وحستيهم أعرف قذرت دول بأنا عشان إن أقول لو أقولهم الله شاء كويس يعني حتنزيد محبتنا لله لما اقول لما اجي اقول ايه واحد ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ح م ة عليك ر ح م ة الله عليك ر ح م ة الله يعني استعلت ا ل ر ح م ة عليك يعني, يعني دايما نقول ايه علي، علي، علي، علي، حتى لما نيجي نقول عليه ايه عليه ر ح م ة الله مش كده الحرف ده هو المستعمل مع كده بنقول عليه ر ح م ة الله او مثلا عليك ر ح م ة الله ا لواحد حي لكن ل ل ه انا لما استعمل الباء وكان بالمؤمنين رحيم و ك الباء ن ب ا م م رحيمة ؤ ن ن ي ا ل دي ع م ل حاجتين مش ح ا ج ة و ا ح د ة الاصل في ا ل ر ح م ة الاستعلاء على على, على. ولحظ في قوله بالمؤمنين رحيما استعمال حرف الباء الذي يعني في هذه ا ل ج م ل ة ا ل ك ر ي م ة الاستعلاء زي على وكان بالمؤمنين رحيما يعني الباق اسمها باق مصاحبة يعني مع هؤلاء المؤمنين يعني برحمته معهم واضحه ة سيرت ايه انتي انتي مشيتي سرت في الطريق بما ا امر الله م ث ل سيرت في الطريق بقوه ة كان القوم عليك في الطريق لشأن الرحمة كلها للأمين في لا مشكله بس لا هي في الاصل الاستعلاء يعني عليك ر ح م ة الله و م ع ه ا ايضا ان الله برحمته معك مصاحب لك يعني المصاحبه هنا بالمؤمنين رحيمه بين ا ل م ؤ م ن ة هذه ا ل ب ا ن مصاحبه يعني ع ز و الله للمؤمنين ا ت ي ص ح ا الله ا ب ب ة ل م برحمته يبقى ك أ ن عليهم رحمه الله وهو معهم ايضا برحمته كده واضحة معهم برحمته م ص ا ح ب ة و ا س ت ع ل ا ي ا ل و ق ت ي م ك ت وسلام ه الله الذي كتب لهم قبل أن يكون. تحياتهم قولناه ذ الذي ا الرحمة مفضل يوم قبل يكون كتب أن معد لهم أجرى ايضا ل ك ر م تحياتهم طبعا سلام من عذاب الله يوم القيامة وبشرحهم بالأمن من اليوم دخولهم سلام القيامة وسلام ة الجنة أعرصات في يعني ي طبعاً عذاب الله الخوف والفزع أثناء وبعد سنة ذلك ألف دول كنdel بعد دخولهم الجنه ة والسلام م يوم ويوم والسلام والأمن لهم دخولهم وبعد العرض الحساب العرض الجنة بعد ل أ ن هو تحيتهم يوم يلقونه سلام احنا ه ن ل ق ى الله امتى ب د ا ي ة من س ا ع ة العرض والحساب يعني وبعد دخول ا ل ج ن ة ان شاء الله يبقى في بداية, بدايه من العرض ن شاء、الله. يا أ ي ه ايها ا ل ن ب النبي مبشراً نظيراً ودعيته ا ل ل ه ب إ ذ ه وصراجاً منهرة ط ع لكنا ا ح ض ر ن م ع ان ارسلناك بايه بايه المنهج بتاعنا ع ا ا ق و إيه آدي ل أقول ي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيره الرسول.. ه ا د بالأ و إ ف ر ا د ه بحق ا ل أ م ر كما له حق الخلق دي م ه م ة الرسول شاهدا على الناس م ب ش ر انهم لهم أ أ ط ع و ه و استجابوا لهم رضوان الله و نعيمه و نديرا لهم ان أ ع ر ض و ا ب ص خ ة الله و عذابه وهو في هذه يعني. آدي آدي مهمة الرسول هذه في مهمة إن أصلناك شهداً و مهمته ش ر ومذيراً ا ً إ ن ه يبلغ التوحيد وبلغ إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب و د ي ة ويعلمني كيف أ ع ب د الله وكيف أ ذ ك ر له وكيف وكيف أكلها دي وبعدين يبشرني بالجنة إن فعلت وينزل البعيد بالنار إن لم يفعل المملكة إلى وهو هذه الله وحده دي وبعدين يدعو يبشرني في إن إن إخوانا ل يقول كانوا مش معانا ب ي يا أ ي ه ا النبي إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا و ب ب ش ر ا وداعيا إلى, إيه؟ إلى, الله. الى الله وحده ولا ي س ت ه ن دعا الى ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة في ا ل أ و ل ولا دعا الى الاحتلال, الاحتلال الروماني ولا دعا إلى ترك الى م ولا دعاش إ حاجة دعا إلى الله وحده دعا الله كلها يا عم لا, لا الله, الله بعدما دعا إلى الله ا عم إلى إلى كلمة إلى و س ترك ق ت يا إله الله ل الخمر ل مطلوب من العبد ل ي هو من ومكارم ا أ ل وكله ا ق ت بإذن ولذلك قلنا الله ا ل ق آ ن كانش المكي ما تكاليف كله وأخلاق عقيدة فيه تكليف غير عقيدة وإيه وأخلاق تجد ا ل ق ر آ ن م في كله عقيده و دعين الله ب إ ذ ن ه وحده وليس ع ا ى و ل باجتهاد مجتهد سبحانه عز وجل عز وجل فإليه ومنه سبحان ه العون والتوفيق وبهديه وتلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النور في ظلمات وعليه وسلم البشر الله الله عليه الهادي الله في ظلمات صلى الضلال صلى عليه حامل الله كان ومنهجه شرعة إلى、البشر. و ل ق و ل و ن ان الله و ان الله و ل ن ان الله يقولون ا ل ل ه ي ق و ل و ل ل ه يقولون ا الله و ل و ن ا ل ي ن ان الله ل و ا ل ل ه و ل و ان ه و ل و ن ا الله ي و ل و ان الله و ل و ن ان إ ل ى ه و ل و ن ا ل ل ه و ح د ه و ب و ن ا الله ي ق و ل و ه يقولون ان الله ي و ل ه ي ق ا ل ل ه ي و ل و ه ي و ل و ن ا الله ي ق ه ي ق و ل ن ان الله ي ق ان ا ه ي ن ا ه يقولون ان ق و و ن ان ا ل ن ل ه ي ق ن ان ل ل ه ي ق ل ن ان ا ل ه ي ق و ن ا ل ل ه ي ق و ل و ان ا ل ي ق و ل و ي و ن ان ا ه ي ق ان ي ه ا غ ر ا ب ة ش و ي ة ب ر ض و ي ا رب ن ع ر ف ا ل ل ه ي و ل و ن ه ي يقولون المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا من أ ع ظ م ا ل ب ش ر ا ل م ؤ م ن ي ن لهم من الله فضل كبير او ي س ع ة عشان بيينه قال ايه والذين امنوا عمل و الصالحات ا في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هذه الفضل الكبير تانية إيه بين الفضل الكبير في في صورة الاحزاب ما إيه هو الفضل الكبير قال إيه لهم من من الله فضلا كبيراً لكن في هذه الصورة قال إيه التانية قال إيه في روضات الجَنَّاتِ لَهُم كبيرا هو ايه هو ايه ايه صورة رَوضَاتِ يَشَاءُونَ ما مَا في في فى بيين بينش من أ ط ل ق ه ا لهم ما يشاؤون ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير يبقى شرح الآلية بالإيه الآلية ونلحظ في قولي الكبير يعني عاوزين نقول إيه هو الفضل. إيه هو الفضل. حقول وقولولي أه أو لا يعني فضلتي تديني تديني تديني تديني نقول حقول شرح خلتنيش ونلحظ محتاجة الفضل الفضل الفضل لا لغاية ما يعني ما هو هو أو أنت تديني تديني يعني أه خالص يعني ما, ما فيش وجه لاحتياج لا لا في, في يعني حتى ايه استخفاء كامل او يعني اكتر من كده و بعدين جيت يعطيطيني فوق العطاءات دي كلها ده الفضل يبقى الفضل اللي هو اكثر من العطاءات المطلوبه اكثر مشكله لايه طب لما يسميه كمان كبير أ ع ط ا ك ي أ ع ط ا ك ي أ ع ط ا ك ي أ ع ط ا ك ي ل غ ا ي ة ما مش ل ق ي ه تقولي ح ا ج ة زي ما قال الحديث ل غ ا ي ة ما تمني في في زمني ما فيه في بعدين في ا ل آ خ ر إ ي ه و بعد كده ولا فضل مش بفضل بس يعني مش ا ل ز ي ا د ة فوق العطاءات لا وكبير ايضا يعني باقي واضحة أن ا لما ف نقراه كالاتي ان الفضل يسبقه يز... الفضل شا... عطاءات فهو أ ك ب ر من العطاءات واضحه ب ق ا يعني الفضل يسبقه أ ع ط ا ك ي أعطاكي, اعطاكي اعطاكي وبعدين زادكي يبقى ده هو الفضل طب ومع و ا هذا وصف الفضل اللي هو ا ل ز ي ا د ة ده ب ا ل ك ب ي ر واضحه ب ق د ي ربنا سبحانه وتعالى إ ن الفضل يسبقه عطاءات ه أ ك ب ر من عطاءات وصف الفضل ب أ ن ه فضلا كبيرا فهو على كبره على العطاءات كبير واضحة ولا حاجة في في ا ل ص و ر ة الاحزاب ايه وابشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا ً كبيرا ما قالناش ايه هو الفضل الكبير لكن لما نيجي نفتش في ا ل ق ر آ ن أ ع ت ق د في, في, في السوره ا ل ف ا ن ي ة قال لي والذين امنوا وعملوا الصالحات ل لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير جنات ولهم ما يشاءون يعني وروضات ما ولهم الى, الى, الى الحدود التي لا يمكن ان ايه يتصور يعني المشيئه دي مطلقه ة ذلك و الفضل طيب بنقول ايه هو الفضل الفضل في, في, حاجة في عطاءات, عطاءات وفي فضل يعني لما اقولك من فضلك يعني ايه ا ل ح ا ج ة اللي انا م س ت ح ق ه ا ش ايه؟ ده من ف... ده ف... ده الفضل ي عطيتين ه ده ا ل معروف ة فهنا بعد العطاءات وبعد ما يشاؤون قال ايه فضل وسمى الفضل اللي هو اكبر من العطاءات أكبر... صماه بالكبر وصفوا بالكبر و... و... ويعني ولما... ولذلك ي ي ع ن و لما قلوله هذا كثير الكثير الله ل ه وهذه ا ل آ ي ة كما قال ا بن ع ط ي ة قال لنا ابي رضي الله عنه كان صحابي هذه من أ ر ج ى آ ي ة عندي في كتاب الله عز وجل و إ ذ ا انعم الله بعطاءاتي في, في الدنيا لا تعد ولا وإن نعم نعمة الله ولا تحصوها ده ذا كان ا ن في ي ل انت نعمة قده صدقاء الله وربنا سبحانه وتعالى انعامه, انعامه على البر والفاجر والكافر والمسلم في الدنيا انعامه, انعامه ونعمه لا تعد ولا تحصى ل الدنيا اذا كان هكذا وبعدين وبعدين في في يسمى الاخرة <تصفيق> وقالوا لا تطع الكافرين والمنافقين ودع اداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا و ه ن ا بقى ا ب ت د ى إ ي ه ابتدا, ابتدأ ولو صوتها الكافرين ومنافقين وده ل م ادم ي ب ت الحق و ا ب الباطل د أن يقف ف أصاده ت ب ت د م ع ر ك ة ا ل ح ق م ع ا ل ب الله ط يبقى ا ب د إ ي ربنا سبحانه و ت ع ا ل عمل ثلاث ى أوامر ف ي ه ذ ه الله آ ي في ة معركة ا ح ق بباطل أوامر و ج ل ل ن ب ي ه يا لهذه الاوامر, الأوامر تليها ت أ ن ي س ا وتثبيتا من الله عز وجل لنبيه أ ث ن ا ء صراع مع ا ل ب ا محتاج النبي ب ع ل الصلاة والسلام ومحتاج كل, داعي ومحتاج حامل كل, يعني كل حامل حق محتاج التلاتة الأوامر كل حامل ي داعي ديات يعني ه ومحتاج ومحتاج محتاج حق حق الحق الحق الذي جاء من عند الله محتاج التو... التل... وبعد الثلاث اوامر دي محتاج ت أ ن ي س من الله ووعد م ح ت ا ج من الله ان يقول له اللي ان... انت منصور انت اثناء معرفتك منصور طال الامد او ما صلش ا م د انت منصور باذن الله وخل... و... وانس ل و بالله وان الله في معرفتك ا انا محتاج محتاج ي يبقى عندما ص ع عندما ويا كانت الناس ريت د ه س ا ع ة ما ب د أ ت تقول, تقول ان احنا عاوزين نغير ياريت فين كده محتاجين ثلاث حاجات, تلت حاجات دول. اوامر ث حاجات د و من الله اوامر الله والاخر بعد ما قلنا وقطعنا. وسميعنا وقطعنا. وسميعنا وقطعنا. قال بعد سمعنا وقاطعنا وسمعنا ايه قال لنا ما تخافش. أنت صاحب حق ومنصور بإذن الله تخافش صاحب معك وتعالى لا تطع الكافرين او المنافقين أو الأمر لا تطع الأمر لا طبعاً تجايد تطع في صورة م ايه م من ا يشيرين عليك ل ن ة أو, أو, أو, أو, أو ا لا لانه م ل لن يشير علي بخير ولن يرضى ولن ترضى عنك لو حتى تتبع عملاته يبقى لن يشيل اله في ا ل م د ه ن ة شويه من عندك وشويه من عندي ولا, ولا مثلا إ ي ه سلوكياته ولا أ ب ع ا د ا ت ه ولا أ خ ل ا ق ه ولا هو ما هو عليه لأن قلنا إذا إذا إ ذ ا تشبهنا ب ه وعملنا بسلوكيات وعملنا باخلاقه ضاعت ا ل ع ق ي د ة في النص ل أ ن ايه حتتميع ى العقيده ن ت ي ج يعني في ا ل أ خ ل ا ق في السلوك في العادات في المداهنه ن ة ت ع ل خلينا بلاش, بلاش دلوقتي كلمة يعني ما ينفعش بلاش, بلاش بيقول كلمة حكاة زي ي ي كلمة بقول واحدة لا إله والمنافق أولا الكافرين والمنافقين الأمر على م ونص زي م في معرضون عليه لا قال له ايه الاية دي هذا الامر تتضمن الاتي في نوعين من الناس قال له هم لا تطع الكافرين والملاحظين تضمن هذا الامر حاجتين من الكافر حيقبل منه, منه ايه شهاده لا اله الا الله مش ف إ ن شهد الله فله م ع ل ي ا يبقى أ ق ب ل من الكافر ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله وينصاع ل أ م ر الله ويبدا يعمل بعمل المسلمين ويبدأ أدب اما بالمنافق ا ل م س أ ل ة فيه م ش ك ل ة المنافق أ ص ل ه شهد لا إله إ ل اله ا ل ش الا ل ه الله ويصلي ب معايا لا ما لا يعني يختلف يختلف الكافر مجرد ما قال أ ش ه د لا إ ل ه الا الله و أ ن محمد رسول الله مخلصا به قلبي دخل الاسلام وله ما علينا ف أفسد ق التوبة وإصلاح ما أفسد وعصصان بالله وإخلاص هذا كله زي م الكافر ا ربنا ر المنافقين ا ل في ل أ س ل من ن ا ا ولن تجد ل ه م نصير ا ألن وأصلحوا بالله وأخلصوا يتابوا واعتصموا د ي ن ه م لا ل فأولئك ه مع ل م م ؤ ن ن ي اله ك ا ف ر ش الا د ة إله الله والعمل ب أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وانتهينا إنما المنافق لابد من التوبة والإصلاح والإعطسام المنافق من حقابين الكافرين والمنافقين المسألة أمر لابد التوبة بالله والإخلاص هذا الأربع لا لا كل يختلف نقول لأنها في تطع هاشعى لفئتين ولفئتين حاجة حاجة. الامر التاني وضع ادائهم اي اعرض عن أ ق و ا ل ه م و أ ف ع ا ل ه م ومحاولاتهم ل إ ي ذ ا ئ ك و ا ت ر ق معاقبتهم على كفرهم ونفاقهم للهدف ي ا ل أ و ل بعد كده في ايه امام أيسي السيف لا يعني قاتل و ئ ة الكفر إ ن ه م لا ايمان لهم د د بعد ا ل أ م ر ي ن دول توكل على الله خذ ب ا ل أ س ب ا ب وبعدين توكل على الله المدد من الله على الله اثناء ل ل ه أ صراع الحق والباطل ناخد ب ا ل أ س ب ا ب اللى نستطع ا ل ت ي ف ي الاستطاعه بس قبل ما أخد ب ا ل أ أ ب ب ا خ د ب ا ل أ س ب ا ب أ ع ل م ان أ ن ا م أ م و ر ب ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لكن التوكل أ ص ل ا ا ي صدق التوكل على الله و أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة ف أ ن ا م ت و ق ل على الله و ا ل أ س ب ا ب ا ل م ا د ي ة إ ن هي إ ل ا س ط ا ر ل أ م ر الله لكن ايه المساله إيه الله سبحانه وتعالى هو, إيه هو الناصر ر تنصر الله ينصركم النصر يستقر المناظرين إن إلا الإسلام من عند يكون العاملين أصحاب الله وما الله لا الحق أو دعاة الحق أو في سبيل الحق أو على رفعة هذا ا قلوب سبيل على ل في في م أو أو أو رفعة بد أ لا بد ياخذ من الاسباب ويعلم ان السبب الاول الاخير ا ل والاخير ا ا ا ن ل ق التوكل ك ت او كفرت على الله ما ا تظهر هذه ضعفت ا ا اعظمت والامر كله ان الله. ولذلك اعد لهم ما استطعتم. س ب ب لهم ولذلك لو لو لو كله قلنا جينا ي لو وقفنا دون حد الاستطاعه يبقى اخطاؤنا الاستطاع لكن ليه ق د ر تعمله أ هو ده ادي الاسباب اللي اقدر ت ا ع د ه ا فيش في إيدي بعد ن كده ي ف أتحالف مع ع و ا ل ل ضد عدو الله هل دي تيجي يعني ده ده ربنا قبرني ياخذ بالاسباب وليس من الاسباب ان انا احط ايدي في ايد عدو الله عشان احارب عدو الله وليس, وليس من الاسباب ان احط ايدي في ايد من, من ينكر بعض احكام الاسلام عشان ارفع رايه الاسلام مين ك د هل يصح ذ ا ع ق ل ا وشرعا وعرفا يعني انا بدأ ببناضل في بناضل بدأ س ب ي ل ا ل ح ق بضل في سبيل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله أ ح س إ ي د ي في إ ي د ناس بينكروا احكام الله أ بعض بعض و بيطعنوا في بعض الـ الـ الـ الـ يعني ما أ ر ا د ه الله خيرا يبقى في الحالة دي يقول إيه لابد من الخ... يبقى دي عط التي اللي في يكونش في كيف أعلي لابد الأسباب سبب الحالة الخلق تستطعها شاء الله ما إلا واحد خلاص علي. ما, ما, علي. بس ما تتجوز هذا الحد الله توكل على مقدورك مقدورك وبعدين تتجوز إن من عط بس ثم ي أ ت ي بعد ذلك الثلاث اوامر الامر الرابع اللي هو ايه هو من الله له طابع ا ل ت ا بيربط ن ا اطبئنا ولك ي ه والتوجيه ا العبد حامل الحق التأنيس والتوجيه وذلك والتربية وذلك يعني هذا ا ل ج م ل ة ا ل أ خ ر ا ن ي ة في ا ل آ ي ة وكفى بالله وكيلا دي فيها ت أ ن ي س وتربيه ومجمله من الله سبحانه وتعالى وحتى يطمئن ا ل إ ن س ا ن وكفى بالله وكيلا اي كفايه ة العبد تكفيه العبد ا لله تكفيه ا العبد ل ل وكَفَى وَكِيلًا لا وكيل غيره بِاللهِ بالله لا كفا غيره وكيل زي ما قلنا إياك نعبد إياك وكفى إ ي ا نستعين إياك وحدك نستعين نحن إياك وحدك ق ر ا ء إليك وحدك ك و ف بالله وكيلا ليس هناك من من, من اوكل له أ م ر ي الا الله سبحانه وتعالى هذه جمله ج م ل ة فيها تربيه ة ف ي ا ت أ ن ي س فيها حظ على ان ا ل إ ن س ا ن لا يلجا إ ل ا الله سبحانه وتعالى وكفى بالله لعبد تكفيه وكيلا إ ن ا الأسباب ن ت و ا لأراضة الله ولكن وما النصر م إلا يعني د الله ا ل و آ ة وإن و كانت ت ج ياريت ه و ت ب ف أ أعد ن من ي عليه س لرسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله فهو باحساسك لل... ل بالنسبة لأكون بالله ن ص ر وكافة كده ومشاعرك تخلي بالك معايا و ك ا ل ة الرب ع ب د وكالة ا ل تكفيك لكن هل ما تحسش ي منها وانت بتقريها انها ي وعد ل بال... ن ولكن وعد وكيلة ا ل بالنصر قال له داعيا الى الله رغم ان لما النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طلب من الله طلب منه ايه خ لما هو النبي عليه الصلاه والسلام طلب من ربنا حاجه واحده ق و ل له ا ي علما وقل رب ي زدني علما يعني كلما ازداد علما بقى اصبح اكثر علما يعيبها اخذا لكن لما ي ر و ل ربنا سماه ما سماهوش ع ل م ا س م ا داعياً سماه داعيا لان فرق كبير اوي بين العالم وبين الداعيه الرسول عليه الصلاه داعيا الى الله حنقول سطرين ث ل ا ث ة كده مع بعض عشان منشرحش ونعمل بنقول كالاتي بنقول ايه داعيا الى الله رغم انه عندما طلب طلب من الله قال رب ي زدني علما داعيا ع لله الله حقراها إن شاء إن و ب د ن بعد م ن ر ا ه إيه نشرحها نشرحها ا إذا حبيتوا يا يعني أيها من ل ن إن ب ي أ ر س ل ن الله ك إيه دعياً خير؟ دعياً ومبشرة ومبشرة الداعي دا منادي إيش اللي إيه؟ من دعا يعني خوياً كلا دعا؟ نادى نادى أو من دعين منادري عباد يا الله الله تعالوا الى كتاب الله وسنه رسول. رسولكم يا عباد الله تعالوا الى عزكم وشرفكم في الدنيا يا عباد الله تعالوا الى م أ د ب ة الله يا عباد الله تعالوا الى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم قل تعالوا اتلوا عليكم العشرة السلم تكتور عشيرة عن ما ايه؟ حرم ربكم من تخرج أبداً هده هي هذا لم ي داعيا ع و إلى أي شيء د إ ل ى م أ د ب ة الله و إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسول الله وداعيا إ ل ى ا ل أ خ ذ ب م ن ه ج الله في الدنيا, في الدنيا والعلم ب أ ن الهزل لها جزاء في الاخره ت ت ف ع ع كلمة ل ا و من العلو يعني تعال لما ق و ل تعال ى تعال ارتفع الى ما اقول قل تعالوا ا ر ت ف ع تعالى خ ل و ا ما ا ت حرم الروح عليكم الا تشركوا بالله شيئا ل ع ش ر وفي حاجة قاله هذا صراطي أن مستقيما ا ولا تتبعوا ت فتفرق ب السبل ع و ه ر خ السبل ذ كل وصاكم به ع لك تعقلون لعلكم بعدما التعقل ل قبل قال لكم الله تأتي التقوى بإذن الله ك كده تذكرون وتتذكر م تتقون تأتي وأن إن بإذن هذا شاء صلاتي م س ق مستقيما ه ذ ي سالي عرض الايات بشكل سريع الايات بقى إيه اللي, إيه اللي يعني بعض المستقبل ا ت نصول طلب العلم ايه أ حالك محمد هايت السيد العلم اللي انا شاكي داعي قلت طلب لله فكده هو يبقى رفيني أنا ما أجابش هي بتقول إنه الرسول عليه السلام ص ل ل ا ا ة و دعا ربنا ان ل له كل ا يجب عدمه ا طلبه ويجعله هو ا ا طلبه بس سماه ي ا ا ف ر ق بين العالم عالم و ا ل داعي باب العالم. واسمع منه, وأسمع منه. وت... وإيه؟ وتنتهي س م منه. ع و مهمته بيا بمجرد ايه اما ن دما ش ر ح ل ي او علمني او افادني به. ده م ه م ة العالم انما د ا ع ي شخص يختلف ه ده اوي ده عمل ا ل م ه م ة دي وزاد عليها ح ا ج ة زاد عليها انه سمحلي ادخل حياته و... وانا ايضا لان هو كده سمحت له ادخل حياتي يبقى اصبح هناك ع ل ا ق ة ش ع و ر ي ة و ج د ا ن ي ة بيني وبين الداعي لا تتوفر مع كل عالم ودي يكون او يكون وسلام الدعاء مجرد ده الداعي التي يجب أن يكون عليها أو هذه الصفة التي يجب أن يكون عليها عليكم انتهينا يجب المهمة ان الصفة ان لا مش مجرد ان انا القى علم وسلام عليكم لا بالعكس مش مجتمعه هذه يتحرك ان في بالفضائل التي ت ر ب عليها عشان يقدر ان هو ايه يقيم دعوته دا ل ف يبقى أ ص ل ا الداعي لابد ان يكون ع ل م ا بس اتصف ب ي ك و ن و ا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب الربانيه ع ب ا ر ة عن ايه عن ص د ق ي ة وزياده ا ل ر ب ا ن ي ع ب ا ر ة الصديق اللي هو الايه اللي كل ما اتاه من عند الله سبحانه وتعالى وحيا سواء الكتاب الوحي او الوحي أ و ا ل س ن ة صدقه وهو مصادقه وكثير, وك وكثير الصدق ت ي وكثير ا ل ص د ق ده الصديق زاد عليه ما معلمة عالماً سمح رباني كان للناس والرباني الداعي أصلاً عالماً ولكنه يعني خلاني بقول سمح لي أخش حياته وبقى في علاقة وعلاقة جدانية الضعر بقى يبقى بيتحرك بقول وبقى بين لحضرتك شعورية عن أن ولكنه يعني إن يختلف إيه؟ يختلف لي فيه كده هو أخش حياته. مين ح ل يدخل في حياته يعني العلاقه الشعوريه بينه وبين, ربنا الشعورية بينه وبين الناس اللي بيدعولهم لا, لا نتحب ولا نستطيع أ ن نكون م ت ح ب ي ن العلاقه ا ل ش ع ر ي ه ل نبصلها لا نكون إلا, ما الا ان تكون في الله والمؤمنين بعضهم أ و ل ي ا ء بعض شرط من ح م ا ي ة ا ل ر د ة إ ن إ ح ن ا نكون أ و ل ي ا ء بعض شرط ف الولايه دي اصل من أصول اصول ل ل الله وليه للذين إ ا ربنا سبحانه أمانوا بعضهم أولاء للأرض وبعض إلا تفعلو تكن فتنة للأرض يبقى لابد ل من أ ص الاسلام ع ق ي ة ل ل اللذين الولاية, الولاية. الولاية لما يكون الدعب يتحرك بدعوته بكل الفضاء التي و تتوفر يكون بدعوته موجودة هقول ا أنا على حاجة ي فيه يتحرك يعني ة لك على طب ي ط ة ا ا ت ع م معي ل يعني مثلا يعني مثلا وبعدين جيت تقوليلي يا عمي كذا كذا بتكلميني وبعدين جيت مثلا ه ي ب ة راحت ما كلمني قلت له ايه هيبة وانا بكلمك وانا بكلمك وقع عليك ايه ممكن تحصل انما ادعي لا ا ب ي ع ل ي الصلاه س ل كان يبسط و ج ه ه الى المتحدث معه ولا يلتفت حتى يلتفت الاخر وكان عندهما يسلم لا يسلم ادعي شخص بقول لحضرتك بيتحرك داخل مجتمعه بفضائل ب ف ض ارادها ئ ل الله سبحانه وتعالى يعني اللي احنا, اللي احنا كنا مش احنا قولنا عاوزين نعمل ح ل ق ة ان شاء الله ل ل م س أ ل ة دي عشان ايه اللي ما حضرهاش يحضرها معايا فلابد ان يعني لما ربنا س م ا داعيا ليس كده ك ل م ة ج و ز ا ف ي ة لكن دا داعي الى الله انسان وقف طيب اقول ل ك ل م ة و ب ر ض و لو حضرتك ما وصلت لكيش نكمل الداعي هو واعظ الله في قلبك, قلبك انت وفي قلبي أ ن ا العالم باخذ منه علم باخد منه علم وكل ح ا ج ة واستفيد إ ن شاء الله وكل حاجه هم ا ل س ا د ة لكن الداعي يختلف ده عالم وزياده ة وزيادة صديق وحقق حقق ذ ا الداعي حقق ا ل ق ا ع د ة ا ل ا ص و ل ي ة في هذا الدين وهالولايه ة نحس ان هو واحد من, لنا. إن هو واحد من لنا يعني. نحس مرينا مرة سريعة. نقول ببعض الملامح ا كال كل الذين ل يا أيها حول ا الايه م بكرة ر ل الله ذ يصلي ل ع يبقى ذكر الله يستوجب صلاه ة الله ة ا هو الذي صلى عليكم وليكم ا ل ل خ ر ا ج من الظلمات الى النور وكان منه فالصلاه منه عز وجل ومن ملائكته هي السبب سبب الاخراج من الظلمات الى النور بذلك يمكن القول دي خلاص قل لها كده الذاكر الى الله ذكر الله سبحانه وتعالى بالشروط اللي احنا قلناها ديك او الشروط التي ارادها الله سبحانه وتعالى الله استوجب ذكر استوجب ل ل ه ا هذا ذ ك ر كان سببا في ان الله وملائكته صلونا عليهم وهذه ا ل ص ل ا ة كانت سببا في اخراج العبد من الظلمات الى الله صح كده الايه لم الايه ن بتبكي هؤلاء الناس وضع اي ل ل هؤلاء س الناس ؤ ا خير لم, لم يحصل لهم واي شر لما يندفع عنهم أقولها بقى تاني. الخير كله في ر ك ب ه م والشر كله بعيد عنهم ادي ايه ادي يعني المنظومة بتاعت ايه الزكر عبادة لا يمكن ان بقدرها عند الشديد يمكن الخسرية الله عنها لكن للأسف غفل تتصور يبقى هنا بنقول اي خير لم ي ص ب ه م واي شر لم يندفع عنهم اجاوب ق ى ا ل ا ج ا ب ة كل الخير في ركابهم وكل الشر بعيد عنهم سهلا الله عليه معاه المتدبر لصورة الاحزاب يرى أن الله عز وجل يخلي ان ما ان بقى بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه ر... يخلي بالك معاه بنت يرى يكون عز يا بدأ بدأ بذكر ما, ينبغي معاه بذكر ما ينبغي ان يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع على الله وهو التقوى أ و ل ما كلمه ايه النبي اتقى الله ص ب ه ل محمد بن عبد الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا خاتم النبي غير ا ل متقن احنا قلنا في الأول لما جانا قلنا التقوى نتكلم لأن وعبادة قلبية في لا فيه إيه أقول نهاية لها منتهى لها إيه عبادة مقدرش للتقوى حد يقف عنده أ ب د ا عشان كده ممكن يقولها للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب س ه و ل ة ل أ ن ه قال أ ن ا أ ت ق ا ك م لله ورغم هذا ب ربنا أ ت ق الله أ ن يكون عليه سماع الله, هو يستقل الله. ثم ذكر ما ينبغي أ ن يكون عليه مع أ ه ل ه قال يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك إ ن كنتن ا تردن الحياه ا ة الصورة أدنى تاني نفس قال في ا أيها ل ن ب ي ا ت علاقتك ق الله بالله على علاقتك الأساس هذه وبيت بيت أ ز و و ا ج ك ب ك ببيوتك ا أيها ن ق و ل لأزواج د بيت ا ل د ع و ة وبيت ا لا ن ب و ة ل بد أ ن يكون خالصا لله م الدنيا فيه ا مش فيه ويكون أيضا تنة أي التخير、قلناه. ثم أ م ر بعد ذلك ع ا م ة المؤمن بما أ م ر به عباده ا ل م س ل ي ن ب د أ بتعظيم الله سبحانه وتعالى والذكر وراحق أأمنوا النبي بالذكر لما جاء ما قالش يا أيها النبي قال يا أيها الذين لم للذكر كثير يأمر أنه ما ا لما امر ب سيرت النبي عليه الصلاة ا ا ل ل يعني النبي الله لكن في الذكر, الذكر لكونه من المقربين لم يكن ناسيا بل أ م ر بالتقوى والمحافظ ة عليها فأنا أمر لا يتناه لا أمر و ا ل ت ز ب ي ح بكره واصيله يعني به الدوام وخاصة التزبيح بالذكر لفضله ففيه ذات الله بما、هو. وسبق أمروا وده علاقته بالله وبعدين امر باصلاح ي ب ا بيته وبعدين امر المؤمنين كلهم بالذكر و ا س ت س ن ى النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش بالذكر لان, لا يمكن أن يأمر بالذكر بالذكر لأن لما امر بالذكر امر انسان ممكن ان ينسى او يغفل لعنزعني لا, لا لكن دا لا بالنسبة للتقوى متنهلة معصوم معصوم انما حيثة عبادة ده ده ده بقى وفي قوله وكان ب م ن ا رحيما بشاره لجميع المؤمنين و إ ش ا ر ه إ ل ى تلك, تلك الرحمه لا تخص السامعين وقت الوحي وحدهم وبعد أ ن أ م ر بما يخص الله اتق الله ويخص أ ه ل كل أ ز و ا ج أ م ر ه بما ينبغي أ ن يكون عليه مع عمه الخلق ت و وبعدين ة بإصلاح الدعوة بإصلاحها أمروا أمروا أمر ر ا ل هو ع ت بينا ع ل ق ت ب ا ل أ م ة كلها افراد ل أ ا ل أ م ة كلها إ ن أ ر س ل ن ا ك شاهدا ومبشرا و ل ذ ي ر ا وفي ذلك و ص ف ه بالسراج م س أ ل ه السراج ص ع ب ة ش و ي ة هنقولها كده بالبقاء ايهما أ ك ث ر ايهما أ ك ث ر نور الشمس ولا السراج ا ل ر ا اللي ا ل هو ف ت ي ل ة اللي هو ز ا ب ت ا ع ص و ر ة النور、لا. ك مش ك ا ت فيها مصباح اللي مصباحة في زجاجه, زجاجة. كان كوكب من دور يوقد من ش ج ر مبالغة زيتونه ة ا ل ل ش ر ق ي ة ايهما اكبر ضوءا واكبر نور الشمس ولا السراج الشمس طبعا طب ليه و ص ف و ا بالسراج اللمبه ي هو إيه اللي مش لمبه القارب السراج اللي هو الفتيل, الفتيل اللي ل ي د و ر ا ل ل ي ز ج ا ج ة بتاعت صوره ن و النور ا بالبوء ب ع د ي ن ح ا ل ن ق ا ا ان ه شاء الله نور الشمس. نور الشمس طلعت الشمس وغربت وانت لما طلعت د ل و ق ت ه ا موجوده وبعد كمان المغرب حتغرب أين, اين نورها يعني م اختزنت ا ش و ي ة نور عندي ممكن مضيئه ة مضيئة ن و ر ا لكن ماخدت ش و ي ة نور منها اختزنت ص ح ي كده ولا يعني ح ت ر ت ب عليها لو كان الكلام صحيح يترتب عليها المعنى طب السراج مش د ه الفتيل د ه مش ممكن اخد منه انوار ص ر ا ج تاني ها؟ هادي السراج عشان كده بقولك لازم تتدبري كلمات ا ل ق ر آ ن ا ل ص ر ا ج يختلف عن الشمس صحيح نور الشمس كبير اوي لكن لو ا ل ص ر ا ج حاخد منه السراج اللي هما مين اصحاب رسول الله ا ل ايه الحضر والوحي يبلغون هذا الدين اتفهمت ب ا ل ب ل دي ك طب ن ق قول ر رب ا ا يا ايه معاي او ه مع بعض يا رب تكون ايه؟ ولا؟ طيب تكون و لا لما في تشبيه رسول الله بالسراج المنير معنى كبير حيث لم يشبهه بالشمس مع كون نورها اعظم الا ان نور الشمس لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه انوار ك ث ي ر ة فاذا انطفى الاول انطفى الاول اللي هو مات بقى ما هو مات بقى. اذا ل ل ي هو ارتفع الاول يبقى الذي أ خ ذ منه وكذلك انغام وعشان كده إيه س بالصلاة والنبي كان كذلك إ ذ كل صحابي أ خ ذ منه نور الهدايه ة كما قال ا صلى ل ل عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحابك ي ب ق ليه استعمل ك ل م ة السراج لما حد ي س أ ل ن ي ليه استعمل ك ل م ة السراج مع ان نمو الشمس اكبر ده ا ل ا ج ا ب ة ا ل ا ج ا ب ة وحكمه كل ده كلام الله لازم يعني ده في ح ا ج ة ت ا ن ي ة كمان انت انت يعني قلبك يرتاح للمعنى ده قلبك ح ر ت ا ح اكثر لما تعرفي ليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اصحابي ك النجوم كلا قال ه ا ص ح ب كالنجوم ده ايهم اتذيتم هي اقتلاتم ن ق و ل م ن الاول معلاش يجب ان يكون هناك س ا ش ي ا ر اخرى ا وسراج ب ق ايه كتير سرق ل ل ي مين هم ا ل ل ي ه م ر ب ن ا س ب ح ا ن ه ت ع ا ل ء اخرى ت ا ه م ع ل ع لان م ع ش ي ب ل غ هناك اشياء الوحب بعد ه بعد م يموت اخرى لان ل ه ر ا ك اشياء اخرى احنا قاعدين في رحاب العلم هو مع, مع, مع, مع علماءنا اللي علمونا اللي احنا بنقراهم وهكذا طب ليه سيدنا رسول الله ما شبهش بقى اصحابه س ب ه ه م بالنجوم ما شبهمش مش ا برضه ه م ش ب ا ل ا ب ر تلفت نظرنا ولا لا بس ا ل ا و ل ي ة م ع ر و ف ة طبعا وهي اه اه حلقة وهنا معنى اخر ان النبي لم يصف اصحابه بالسراج وجعلهم كالنجوم لان النجم لا يؤخذ منه نور خاص بل غرب يبقى الصحابي إذا مات فالتابعي فالتابعي اللي بعد منه بيستمد الاصل له لم كذلك كذلك اللي اصلا من الاصل اللي هي سنة رسول الله هو نوره ايه نفسه هو منه ايه هي يستمد في سنة مات من من من اذا اذا خلف عن خلف لا عن تبعاً تبعاً تبعاً كده ما في استراج جديد هو استراج وبعدين نور وبعدين و ل ا دا كان نجوم النجمه خلاص أ ض ا ء وانتهى مع بعد ما تنتهى ا ل أ ص ل موجود عندي ا ل أ ص ل مين خد منه التبع ا ل ت ب ع خد م ي ن خد من اللي هو إ ي ه العنعنه أو ا او ا ل س ن ة بتاع الحان هو ت الروايه <تصفيق> لو سمحت ممكن ليه تعالي فاني ايه حالي لحقك هقول جي سببه بالسراج مش بالشمس ا وعرفنا ليه عشان ايه السراج هناخد فيه منه ده هل السرق السرق السرق الجديد هي اللي خلنا منها هل سرق سرق واسبح دوق كونها او دوقت تانية شبههم بالنجوم كالصراج لأن النجم النجم ع ن د م ا غاب وقفل خلاص بس ضوءه خد ايه كان, كان فيه سراج تاني خد منه ولذلك ايه الصحابي وبعدين السلف والتابعي والتابعي والتابع والتابع لغايه يومنا ه ز ا لكن كلنا بنستمد من نور السراج الاول عشان كدا النجم ايه سبب صحابه مقالش ا عليهم سراج ل ن و م النبي ا كانش ن مفهوما و ق ه ا ا ت ي وهنا معنى ن اخر ل لم يصف اصحابه بسرعه ويعلم ه كالنجوم لان النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور اذا غرب هو لم يبقى كذلك كذلك الصحابي اذا مات فالتابعي كذلك كذلك غرب يستنير بنور يبقى النبي هو وهو لم سنة, سنة فلا يؤخذ إ ل ا من المعصوم وفعله فالقول قول النبي وقول الصحابي قوله إ ذ ا لم يخالف ما كان عليه رسول الله ف إ ن خالف فالرسول هو السراج الذي يستمد منه وضحت أو أقولها القوم ديت تاني بالنسبة للذكر مرة تانية ثبت تبيعي المسألة بالنسبة البناني قال إذا قال ما لم للذكر لأعلم مرة إني تذكرني ربي ففرح ففزع、القوم. فزع القوم وقالوا ما هي ثابت كيف تعلم ذلك قال إ ذ ا ذكرته ذكرني ف إ ن ه عز وجل قال فاذكروني اذكركم وانتي قاعده في الدنيا هنا زي ما ق ل ن ا بالصغار عاوز تعرفي مكانتك عند الله شوفي م ك ا ن ت الله في ق ل ب ي ايه سهل اوي إ ذ ا ك ن ت عاوزه اذكرك الله وتطمئني فعلا إ ن ربنا ذكرك دلوقتي في الملا ا ل أ ع ل ى اذكريك ما امرك فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلغنا عن ربه أنا, انا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه حين ذكرني ف إ ن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في م ل أ ذكرته في ملا هم خير منهم و إ ن اقترب بلي شبرا اقتربت لي ذراعا و إ ن تقرب إ ل ي ه ذراعا اقتربت إ لي باعا و إ ن أ ت ا ن ي ماشيا ن و ه اتيتها طبع الحديث ن ي و ولا إزاي إذا ماشي إيه المعنى ده لكن المعنى إذا إيه على قد قربك من الله يعني هو أ و ل ا قدم حبه على حبك وقدم رضاه على رضاكي قدم حبه يعني حبك ه يعني ح ب له قدمه على ورضاه أ ي ض ا قدم رضاه على رضاكي وهكذا طيب بعد كده على قد قربك من الله على قد ما ن يارب العالمين ف يد ف س ه و إ ذ ا ب ا ل ن س ب ة لوجه ل الاستدلال في الحديث كر... ذكرتيه في م ل أ ذكركي في ملأ أ ح س ن منه هو ملا الملأ. فأ... يعني هل هل يعني أ ل ل فهل لو قلت لو م مطمئن أ أبقى يعني قدت ذكرت ا ل ل ه في م ث ل ا واحنا دلوقتي دلوقتي عادين ربنا بيذكرنا بالإسم في عالم ا إن ل ل م في ئ ك ة إذا ت ومن ف ف ر السبعه ا إ ل ا واليقين فعلا بذكورنا أ م ا اللي ء هو أ س م ا ا ء ن ف بعضنا أسماء ل التي بأسماءنا عادين فلان ظلم وفلان وفلان الله قال رسول ظلهم ظل الله ي ظل ا ذكر الله خاليا عندما ذكر الله خاليا ط ب ايه اللي خلاه فاضق عيناه ممكن ان تكون ايه صفات الجمال في الله مشكله لايه يعني ع ع د ت كده فكرت في ربنا الودود الرحيم وحصل عندك يعني كده استعلاء على ا ل م ا د ة وسالها على هذا الطين وحسيتي أ بالله الودود فعلا ممكن تفيد ع ي ن ا ك وممكن تفيد ع ي ن ا ك ل أ ن ذكرت الله بصفات الجلال وممكن تكون بديه وبديه وممكن تصول بالدموع يعني الله وممكن تكون محبة الله إذن عيناك فاضت محبة بالدموع لأي سبب من الأسباب لأي سبب خشية علاقة لأي بس ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم حرم هذا الوجه ا ل ل ي بكى من خشيه ل و ذ ه الله ع ع ي ن ى ا ل و ل ف هذه ا م العين ن ل ل ا بدوها بشايفها ان لكن حصل إن من, من, من, من على ا ومن النار م ج ل الله ف وصفات ومرة وراء تانية حصل من جمال الله الله حصل ومره ة ذ ا ج فضت ع ل ى ن ه ك من الدموع ل أ ن حسيت ان فيكي ح فيك ا ج ة لولا لو ر ع ا ي ة الله لها في حتى فيكي فيكي شخصيه لكان ا ل أ م ر ح ي ب ق ى كذا وكذا وكذا وحسيت ان كان في أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب يكون بس يكون إ ن س ا ن خ ا ل ي ا ومثل ا ل والذي مثل الحي والميت ذ يذكر يذكر ي ربه ربه ن ق ل ن ا إيه ا ل ذ ي ا ل ل البدن عبارة عن عن قبر للقلب ه هذا عباره قبر عن قبل. ويقول ا ل ل عز وجل ق خ ر ج ويقول ا النار ا من م ن ر ذ ك يوما خافني أو م في ا م خ ر ج ا ا من ن الله ر بعد ما ا يخش ن ا ا ر و نشك النار عز وجل ب ا د ا يقول لكم خ ر ج و ا من النار من ذكران يوما برضو دي من ظن ش ف او ع الله خافان ي في مقام خافاني في مقام أنا مع عبدي ما ذكراني、وتحرق. أنا في مع عبدي وتحرك ا ل م ع ي ة هنا معيه ة إ ي معية الرشد ا ل ه د ا م ع ي ة الرحمه ومع... اي م ع ي ة بقى معيّ مش م ع ي ة ا ل ز ا ت م ع ي ة صفات الجمال وصفات الجلال في الله م ع ي ة صفات ا ل ر ح م ة في الله أ ن ا مع عبدي إيه؟ ما ذكرني واتحرك بيشهد ك ويقول ي للرسول ع الصلاة والسلام ملائكة إن لله وبعدين جم ش ش و ي ة منهم لقونا ع ا د ي ن و ش و ي ة منهم ع ا د ي ن يدوروا ن يقولوا هلموا و ن د و ه م على ا ل ح ق ي ق ة ي ع ن ي قلنا ن ح ن مش حاسين بيهم لكن هم ع ا د ي ن معانا و ب ي أ م ن و ا علينا وسمعنا أنا بيقول إيه إن اللي اللي إيه يطفون في الطرق أهل بأجناحاتهم فيسألهم ربهم وهو أعلم إن يطفون يلتمسون فإن ندكون تنادوا ينادوا فيحفونهم الدنيا ما الطرق الذكر وجدوا قوموا الله هلموا حاجاتكم السماء بيقول بعضهم ربهم بهم إيه لقيك في وهو لله إلى إلى الحديث ده يمكن كلنا عارفينه بس أ ر ض و من الله يكون فقه يصل إ ل ى قلوبهم قالوا إ ي ه طب إيه ا ل ح ك م ة في إ ن الحديث يقول إيه إ ن م ايه ك يا وبعدين ينادوا طفول ب ع ض هلموا يبقى احنا اولى من انهم يدوروا خلاص ل ق و ن ا هلموا الى حاجاتكم الى حاج... ك أ ن ه م شغلتهم انهم يدوروا علينا صح كده هلموا قالوا هلموا اه لا دي مهم ة ق و ي يعني مناخدهاش ب ب س ا ط ة كده لما بصوا علينا من الشبابيك والبيبان ولقونا قاعدين لما احنا ق ا د ي ن ه و في نفس الموضوع نهرجهم الله و ن يقللنا ا ل إ خ ل ا ص بس يعني راح ق ل ي ل لزملائهم اللي عند شارع الجواهر ولا النافوره هلموا الى ح ا ج ا ت ه م ك أ ن احنا هدف هؤلاء ه لا و ا لا أولا لا أولا لا ق و لا ق و لا ق و لا ق و لا و لا ي هم ب د و و ر ع لا ي ه ل ق و ا لا ل ي هم لا ح لا ل ي ه منهم م احنا ل ي ه ي ه سبب اننا هدف ل ل م ل ا ئ ك ة بذكر الله يعني الدقيقة دي مهم ف ل م ل ح ه م ف ف ظ و ن ه م ب أ ج ن ح ت ه م إ ل ى ل سماء الدنيا ف ي س أ ل ه م ربهم و أ ع ل م ه م ق الحوار ما عبادي ا يقول ل اللي بدار بين ا ل م ل ا ئ ك ة وبين ر ب ن الله برضو ا ا بين ل سبحانه وتعالى وبين الملائكه لا بد ان نتفقهوا كله ب ي كل حاجة ش ي الله الله والتحميد ط ب احنا دلوقتي بنقول سبحان الله و الحمد ل ل ح ن ا قلناها عشرات المرات احنا بنتكلم و قلنا الله هو اكبر قلناها عشرات احنا بنتكلم ل أ ن كل القعده كلها أ و كل ال ل بان احنا بنتكلم في آ ي ا ت الله و اتكلمنا على... على على على صفات الجمال في الله و لمسنا صفات الجلال في الله يبقى كاننا قلنا كل هذه ا ل أ ش ي ا ء مش ضروري ان احنا قاعدين زي ا ل ج م ا ع ة اياهم قاعدين نتطور و نقول سبحان الله سبحان ل ل إ ح ن ا ع ا د ي ن بنتكلم في آ ي ا ت الله وضمن ا قلنا كل هذا الكلام فقالوا ل فقال ع ل يقول ه ف ي سبحانه وتعالى هل راوني فيقول لا والله ما راوك فيقول فكيف لو راوني والملائكه المقربه طبعا عارفين قدر الله اكثر من الله فيقول لو راوك كانوا اشد لك عباده واشد لك تمهيدا واكثر لك تسبيحا لو كانوا شافوك كان نحن ا عاوزين نقول لهم اننا ح ر آ ا ن ا الله سبحانه وتعالى بس بعين البصيره في ملكوته وما قالوا كلامكم صح يعني هو فيقول وما يسالون ع ن ي فيقول وما كلامهم قالوا غلق ب ح ن ه و ت ع ا ى م ا س أ ل و قال فأقول الجنة ما احنا طول ما عادين احنا عادين اصلا عادين لهذا السبب يعني الجنة. هل رأوها لا والله يسألونك طول ليه هل فأقول يعني رأوها ما فيقول سبحانه ت ع ا ل ى فكيف لو ر أ و ه ا فيقول لو انهم ر أ و ه ا كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظموا فيها رغبه دي ا ايه ياريتنا, ياريتنا نحقق كلام وصحابة بايه رسول مش بأكثر من باليقين ب ان ل ي ي ق اللي ي خ شاء قلبك ل بأن م ربنا نبع باليقين إن قال الإصلاح الله صلى كده أو عليه ش الله نحن ا ل آ ن في ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة بنص حديث رسول الله يلزمنا في إيه يلزمنا اليقين بالله أشد عليها عليه نلزمنا الملأ الأعلى فعلا بالله وتعالى الله صلى نشمنا وسلم عشان عشان ونحس إن إحنا أن إحنا سبحانه كانوا رائحتها أشد حرصة وأشد、دلوقتي. فقال ق ي وقالوا ل تعالى ربنا يتعوزون؟ مما ي ت ع و ز و ن من النار ي ق و ل هل ر أ و ه ا ويا والله ما ر أ و ه ا فكيف لو راوها أ و ه ل ر أ و كانوا أ ش د منها فرارا و أ ش د لها مخافه ة ما احنا ممكن احنا ن ش و ف ا الدنيا ايدك بلاشه ما اضطفي في الدنيا يعني ولعي بريط وحطيه بريط، يعني بريط بجيب يعني على سمتلك عودك عودك عودك وبعد كده حتى او مثلا خلش يعني ب بقول الله هوت اين العقل هنا بس بقى لو, الانسان لو, ال لو الانسان عنده اليقين بالجمال د بالاتنين ب دول يعني, ب ب ب ب يعني بالجمال اللي عند الله او بالجلال اللي في الله كان يصير وبعدين فيقول فكيف لو راه ولو راه أ كان اشد منها فرارا اشد منها مخافه ا فأقول س ب ح ن وتعالى فأجهد فاجهدكم ل فاوشهتكم اني قد غفرت لهم طيب يا رب هل غفرت لنا كل ا ل ب ل ا و اللي احنا عملناها ا و ع يعني لو حد مات مننا دلوقتي ان شاء الله يموت خشن ا م ي ع بس برضه يلزمك اليقين ويلزمك بالله واليقين ولزلك يعني ايه الظن بالله الله حسن احنا بقى يعني م ما ما ان يموت ا ل إ ن س ا ن على طاعه ة ما فيقول م ل ك من ا ل م ل ا ئ ك ة وطبعا الملك د ه يمكن يعني ما عرفش ليه هو يعني متجرئ فيهم فلان ليس منهم و إ ن م ا جاء ل ح ا ج ة ف ي يوم حد منهم دخل مش مش جاي يعني يقعد م ع ه م ولا ي ذ و ر لا ده جاي عشان هيقابل فلانه يعني حد من ص ح ب ك م جاي مثلا معنيش اللي جون ف يجون الاخر لا انا بتكلم على إيه على الحديد ان ايه حد ا عشان مثلا له مصلحة عندنا ي ي مصلحة له ف ق ل س ب ح ا ه هم يعني هو ايه وتعالى يعني ربنا قال غ في ر ت لهم الكل ف و ا ل ا ده فيهم هو اتمش منهم. فيقول اتمش واحدة سبحانه وتعالى منهم الجلساء ليشقى بهم جليسهم م دام قعد معاهم حتى لو حاجه اعماهم ان شاء الله, بقى الله عز وجل من رأي إ ايه إ لاش نداهم قديم ن ا ل س م ا ء أ ن ق و مغفور و ا م ل ك م قد ب ا ت ك م ح س ن الله ت ا مفيش حد فينا من س ا ع ة الصبح بالفجر غد ماعملش ز م ن ب كلنا يعني اللي ح ق و ل لا حتى لو ب ذ ن لا زي نعم زي آه بزي بزي زي زي زي انا اه انا شخصيا عملت ذنب و كتير ن ش عملت زم ب ب ق ولا بلساني عملت بعيني زم ق ع ل ى ا ل أ ق ل خطر بقلبي خاطر كده مش حلو أ ي خاطر ز ن ب واعظم ز ن ب الجارحه يعني أ ي ما فيش إ ن س ا ن معصوم ابدا ولذلك باب ا ل ت و ب ة أ ك ب ر من ا ل ز ن و ب و ر ح م ة الله أ ك ب ر من إ ي ه و م غ ف ر ة الله أ ك ب ر وهكذا و أ ن ت م ش ت ر ك ة مع الله في اسم التواب أ ن ت توابه والله تواب عشان معصوم فيش يا الإنسان ما أبدا تتمئن أتمئن من لأن مهم قلبي هل يعني من ساعه الصبح دل... لم يخطر بخ... على قلب أ ن ا ب ت ك ل م على نفسي خاطر يعني م ا ه و ش متزبط بلاش منزلتش من البيت ما قلت السلام عليكم ل أ ن انا مقموس مثلا ز ن ب ولا من ز ن ب و قدر <تصفيق> مثلا يعني, يعني, يعني عشان نكون واضحين لازم ب ن س ا ن يكون صادق ب ع ن ف فربنا سبحانه وتعالى يعني رحمته أ و س ع من ذنوبه ل أ ن ه يعرف اننا إن عبد عبد يعني ناداه ان كونوا مغفورا لكم و بدلت سيئاتكم حسنات وبعكس ذلك ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل ج ي ف ة حمار وكان ذاك المجلس عليهم حصره يوم القيامه قاعدين لاي سبب ك أ ن ه م كانوا قاعدين الله ماحفظنا على ج ي ف ة حمار يعني ج ي ف ة وحمار مش مسلا كمان ح وكان ل ولا مثلا بقرة ولا ي ويجيب وبعدين قاموا وقاموا حمار بتاعته بقرة هذا المجلس عليهم ح ص ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة لان في يوم ا ل ق ي ا م ة ان شاء الله احنا هنقول بعض اقبل بعضهم على بعض و ن س أ ل و ن قالوا ان كنا قبل في اهلنا مشروقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم هم بالعكس فاكر لما كنا عايزين نشتم في الناس ونادوا كان عليهم ح ص ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ع ز و ا ل ل ه ذ ا ك ر ا ل ل ه اخر س ط ر ي ن باقي في الذكر لانه مش عاوزين ي ع ن ي ط و ل اكثر من كده لانه فتحه ا ك ث ذاكر اله ل حط نقطتين في بعض وكل ك ل م ة قولها قولي اه او لا ذاكر اله ل شاكر لربه حاملا له ماشي نفسه مطمئنه راضيه مرضيه زاده التقوى كفايه ك ك ف ا ي ة عليه كده يعني ك ف ا ي ة أ ن يكون موصوفا بهذه الصفات شاكر لربه سبحانه وتعالى حامد له في فرق ب ن الشكر والحمد حامد له نفسه مطمئنه نفسه ر ا ض ي ة م ر ض ي ة رجاء ربيك راضي مرضية وزاده التقوى وهو ه ي ه صفاته أ ح و ا ل ه بقى مقبل على الله غير ساه ن ولا غافل عن ربه صح كده حيبقى ي ف هواه غفل هواه تبع اللي ما جاء به رسول الله صح غير م خ ت ر بالدنيا هادي مهدي خ ا ش ع لله فقير اليه الكلام انا لو قلت ل ك م ت ن من ن دول الاخر ما ك س ايه اقولهم تاني معلش احنا بنتكلم على الذكر اللي الجلسة يعني معلش على بنتكلم هو موضوع كده والله شنة شنة شفنا شروطه وصفاته وكذا وكذا واحواله وعطاء الله عطاء الله ف ي ع ط ا ء ا ل ل ه فيه والفضل من الله نرجع نقول في ا ل آ خ ر عن ذي كلمتين مفيدين هذا, هذا الذاكر لله صفاته ك ا ل آ ت ي هو ش ك ر لله ش ك ر لله يعني شكر ن ع م ة الله شكر صرفها في ط ا ع ة الله غير الحمد النعمه دي صرفتيها في طاعه الله, دي صرفتيها في طاعة الله. دي صرفتي. والمال صرفتيه في طاعه الله او وظفتيه في طاعه الله ا ل ص ح ة اللي انت عليها وظفتيها في طاعه الله الوقت عمرك اللي هو اغلى حاجه وظفتيه في طاعه الله نعم الله و يتضمن عليه ا يبقى الذاكر شاكر لله حامد لربي نفسه مطمئنه ممكن تكون ذاكر لله نفسه م ك ع م ل ه عاوز طبيب نفسي أ ب د ا العيب فينا أ مش في ا ل ق ا ع د ة راضي مرضي ارجع الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة كويس أ د ل ت له زاده التقوى وخير ز ا د التقوى هذه ايه صفاته طيب أ ح و ا ل ه ح ا ل ه برضه في سطرين مقبل على الله محب لله هو ح يقبل على الله من غير محب اذا كان ذ ز ك ر لله وفي ع ل ا ق ة م م ت د ة بينه وبين الله بالغداه و ا ل أ ص ا ل يعني الصبح طول النهار من أ و ل النهار ل غ ا ي ة اخر النهار مقبل على الله غير ساه ن ولا غافل عن ربه ل ا طبعا ده شيء طبيعي هواه تبعا لما جاء به ا رسول الله ع ل ي الصلاه و ا ل س ل ا الحاجه اللي بحبها واتمنها كلها وظفتها لسعه رسول الله او ف لسعه رسول الله غير مضطر بالدنيا ح بس الدنيا قلب الدنيا مش في قلبه زي ما دايما ب ي ق و ل الدنيا في ايده ومش في قلبه يعني لابد أن يأخذ دينا لأنه مأمور بالاستخلاف ومأمور بالاستعمار فيها ليست في هادي مهدي. هادي بالاستعمار ان بناصل لانه ولكنها لابد بالاستخلاف قلبه. ضعله مضل、بقى. لأ ها بقى. مأمور ومأمور مش مش و ه ذ ه الغير و م هو د ه أ ص ل ا اهتدى و ه ذ ه الغير خشعا ا لله عشاء والخشوع طبعاً عفنا. وفقير إ ل ى الله وكفى بالله وكيل وأسأل الله العفو والعافية وحسن الإيم. استمع استمع الله الإيم